بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبئ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ تَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً وَالْجِبَالَ أُتَاداً وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً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 وفطحة السماء ف كانت أبوااب ووسيرة الجبال ف إِنَّ السرااب إن جه م كانت م صاد للطاضين مآاب لا بفين فيها أحقااب لا يذقون فيها برض ولا شابًا إ حميم وساق جز أوفاق إنهم كاننا يرجون حسابا وكذبوا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلا نزيدكم إلا عذابا. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ وَكَسَادِ هَاقٌ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِن رَب بِكَ عَطَاءً حِصَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا